وَأَنْتَ كُنْتَ تُرَافَ أَكْلَ لَمَّا وَأَنْتَ كُنْتَ تُرَافَ أَكْلَ لَمَّا وَأَنْتَ كُنْتَ وتكلون التراث أكل اللّم، وتحبون المال، وتحبون المال، وتحبون المال، وتحبون المال، وتحبون المال. وتحبون المال حبا جمّا حبا جمّا حبا جمّا حبا جمّا حبا جمّا وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّ دَكَّ دَكَّ دَكَّ Dåkka, dåkka, dåkka, dåkka, dåkka, dåkka. Kalla i dödket i åldret, dåkka, Kalla i dödket i دكك كلا اذا دكت الارض دكك كلا اذا دكت الارض دكك كلا اذا دكت الارض دكك كان ذلك وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك. وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا, صفاً, صفا, صفاً, صفا, صفاً, صفا وملك صفا صفا وجاء ربك وملك صفا صفا وجاء ربك وملك صفا صفا وجاء Og jag är Gud och kungen, cappa, cappa. Och jag är Gud och ay yawma idh wajay yawma idh mija'annam mija'annam mija'annam mija'annam mija'annam Maja yagm ännu bute normal ses hevr jam … och oyu אחers Helsing hatun ур. People بجأ أنم وجئ يوم إذن بجأ أنم يوم إذن يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان يوم يتذكر كَبُرَ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَمَّا لَهُ الذِّكْرَى وَأَمَّا لَهُ الذِّكْرَى وَأَمَّا له ذكر وأنما له ذكر وأنما له ذكر يومئذ يتذكر الإنسان وأنما له ذكر يومئذ يتذكر كَمُ الْإِنْسَانِ وَأَنَّ مَا لَهُ الذِّكْرَا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ مَا لَهُ الذِّكْرَا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا, ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قدمت لحياتي قدمت لحياتي قدمت لحياتي قدمت لحياتي قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي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 Bayauma Evil Lay Yu Anzibu. Bayauma Evil Lay Yount Zebu. Bayauma Evil lay Yan Zebu. Bayauma Evil lay فيوم إذ الله يعذب عذابه أحد فيوم إذ يعذب عذابه فيوم إذ الله يعذب عذابه أحد، فيوم إذ الله يعذب عذابه أحد، ولا يسق وساقه أحد. Walla Yo Sikwasa Kabo a had. Walla يا أيت أن نفس المقام يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً إِلَى رَبِّكِ ارْجِعِي رجعي إلى ربك، رجعي إلى ربك. راضية مرضية، راضية مرضية، راضية مرضية. راضية مرضية راضية مرضية ارجع إلى ربك راضية مرضية ارجع إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فَذَكُرْ لِي فِي عِبَادِي فَذَكُرْ لِي فِي عِبَادِي فَذَكُرْ لِي فِي عِبَادِي فَذَكُرْ لِي och du kommer i järnlandet. Och du kommer i تُرَافَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وجا وَالْمَلَكُ طَفَّفَ طَفَّا وَجِئَ أَيُّ يَوْمَ إِذِنَّمْ يَوْمَ إِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وثاقه أحد يا يا أن نفس المقام إن إرجع إلى ربك راضيا مرضيا فدخل في عبادي ودخل جنتي